اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم وفي القلب علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى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 فلم يعلم بأن الله يرى كلا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه كلا لا تطعه واسجد وقتاً